لا باس لكن اذا لم يفرزها مثلا اشتراها قال اشتري منك عشرة رؤوس من هذه الغنم للضحيه وذهب وشرع ثم ارسل خادمه لاستلامها ما يصح البيع هذا لانها ليست معينه وليست متساويه مع ما مع من ما, ما هي معه ما هي متساويه فما يصح البيع يصح البيع اذا فرزها المشتري وقال هذه العشره اشتريها منك كل راس بثلاثمئه ريال نقول نعم الان صح ولا عبد من عبيده مثل ذلك مثلا يكون الرجل عنده عشرة أعبد قال أريد ان أشتري منك واحد أو اثنين أو ثلاثة من عبيدك قال نعم أبيعها عليك كل واحد بخمسين خمسين ألف مثلا ما صح البيع لأن الاعبد تتفاوت ولا شات من قطيع كما تقدم ولا ثوب من أثواب لأن السياب وخاصة الصنعة القديمة تتباوت أما اليوم الصناعة الحديثة فقد تكون متساوية ما تختلف تكون مئات الثياب ما يختلف بعضها عن بعض أو مئات القطع الأواني ما تختلف بعضها عن بعض هذه ستأتي أنه يصح بيعها لأنها ما فيها اختلاف ولا أحد هذين العبدين لما قلنا هذا لا يصح لأنهم محدد ليس واحد منهما هو الرجل معه رقيقان قال جاءه واحد قال اشتري منك واحد من هذين بخمسين ألف ريال مثلا هل يصح البيع هذا لا إلا إذا أخذ واحد بعينه وقال هذا الذي أريد صح أما في الأول فهو قال اشتري منك واحد من هذين ما ندي أيهما لأنه غرر فيدخل في الخبر ما المراد بالخبر الحديث السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولأنه يختلف كما مثلنا مثلا تختلف الاشياء والأعبد والحاجات مثلا الابل ونحو ذلك كلها تختلف فيفضي هذا الى النزاع والإسلام يدرأ النزاع ما امكن فلا ينبغي ان يدخل الانسان في معامله تسبب لهم الخلاف والنزاع، ولهذا نهى الإسلام عن كل ما يسبب هذا لأن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة وأن ينصح كل واحد منهما للآخر ولا يغرر أحدهما بالآخر ولا يضره يكون الأمر واضحا جليا كما قال عليه الصلاة والسلام فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما لا بركة في هذا البيع حينئذ والإسلام يأمر بكل ما فيه الفه ومحبه بين المسلمين ويحذل من كل ما يسبب النزاع والشجار ولهذا نهى عن النجش ونهى عن السوم عن البيع على بيع اخيه ونهى عن الخطبة على خطبة اخيه ليكون المسلمون اخوه ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن او زبرة لان اجزاءه لا تختلف فلا يفضي الى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة قفيز مقدار معلوم مكيال يعني يعرفه اهل زمانه ووقته قيل ان قدره ستة عشر كيلو القفيز مثلا اذا قال له ابيعك قفيز يعني صاع من هذا الطعام بخمسة أرجل هذا صحيح لأن هذا الطعام لا يختلف والصاع معلوم بين الطرفين الصاع معلوم والقف الول... والقيمة معلومة فلا اختلاف والصبرة الطعام يرى ومشاهد ويجوز بيع قفيز من صبرة يعني كومة الصبره الكومة من الطعام ورطل من زيت ورطل زيت من دنن زيت موجود في برميل كبير او في سطل او في قربة مثلا فكه وطلع عليه قال بكم قال الرطل بكذا الرطل ما هو ليس منحاز الان هو رطل من هذا الزيت هذا صحيح لأن الرطل وزنه معلوم والزيت هذا مشاهد ما يختلف ما يقال إن بعضه يختلف عن بعض كله سواء ليس كقطيع الغنم مثلا أو الإبل أختلف هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه كذا الزيت وصبرة الطعام مثلا البر والتمر كومه من التمر مثلا يقول ابي عليك الكيلو بكذا هذا لا بأسه فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المذيع مشاعا منها إن كان عشرة أجربة فالمذيع عشرها وإن لم يعلم جربانها لم يصح لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها الجريب مسافة يعني محدد مثل ما يقال مثلا عشر متر في عشر متر مثل ما هو في المدينة معروف إلى وقت قريب مثلا البيع والشراء بالمخزن والمخزن 42 وأربعون مترا مثلا فالجريب مسافة محددة أو يقول مثلا حوض مثل الأحواض التي تباع أحواض مثلا يقول أبيع عليك الحوض مثلا بعشرين ريال أو بمئة ريال هذا لا يخلو إن كانوا يعرفون عدد الأحواض أو عدد جربانها أو عدد مخازنها فالبيع صحيح لأنه يعرف أنها عشرة مثلا وقد باع عليه واحد فهو شريك بالعشر باع عليه خمسة من عشرة يكون شريك بالنصف باع عليه مثلا عشرة من مئة يكون شريك بالعشر ويكون شراكته هذه مشاعة فيها كلها وهم يشاهدونها مثلا هذه الأحوال أو هذه المخازن عرف أنه اشترى ثلاثة أربعة من عشرة عرف نصيبه لا إشكال لكن إذا باع عليه واحد أو اثنين من هذه الجربان لا يعلمون عددها فما يصح لما لأنه لا يعرف نسبة المشترى من هذا الشيء مثلا هذه المساحة جربانها عشرة وتلك جربانها مئة مثلا قال له من هذه العشرة ابيعك عشرة خمسة منها خمسة منها فإن كان يريد فرز هذه فلا يصح البيع حتى يفرزها لكن ما أراد فرزها قال أبيعك خمسة منها إن كان الاثنين يعلمان أنها عشرة فالبيع صحيح وإن كان لا يعلمان أنها عشرة فالبيع غير صحيح لأنه لا يدرى ما نسبة الخمسة التي اشتريت للمساحة لأن النسبة لها دخل فرق بين أن يشتري خمسة من عشرة وبين أن يشتري واحد من مئة أو اثنين من مئة فلا بد أن يعلم فإذا علم أن هذه عشرة واشترى خمسة منها صح لأنه عرف أنه شريك بالنصف اشترى من هذه واحد وهي مئة يعرفان أنها مئة صح لأنه, لأنه يعرف أن شراكته ونسبته واحد في المئة فلا إشكال لكن إذا كان لا يعلمان لا هذه ولا هذه واشترى من هذه خمسة واشترى من هذه واحد فلا يصح لأن فيه فرق بين أن يكون له خمسة من عشرة أو خمسة من خمسمائة يقول ما علمتنا أن لي خمسة من خمسمائة ماذا تكون الخمسة من خمسمائة هذا في جهال أو في غرر لكن إذا عرف له خمسة من عشرة معلومة صح تلك مثلا اشترى منها واحد إن كان يعلم أنه واحد من مئة فالبيع صحيح لأنه يعرف ان له نسبة واحد في المئة ما يعرف كم هي يظن أنها ثلاثة جربان أو أربعة فاشترى واحد يعني عبارة شريك بالربع أو شريك في الثلث فإذا بها مئة تريب بعدما عداها ما صح البيع لأن فرق بين أن يكون مساهمة الشخص مثلا واحد في المئة أو واحد من أربعة واحد من أربعة له الربع واحد من مئة له جزء يسير كذلك مثل هذا أسهم الشركات شركة الكهرباء شركة كذا شركة كذا ما يصح أن يشتري عشرة أسهم من شركة الكهرباء وهو لا يدري كم أسهمها على هذا القول بل لا بد أن يدري أن أسهم شركة هذه الشركة هي ألف سهم مليون سهم عشرة ملايين سهم حتى يعرف نسبته العلماء رحمهم الله يمثلون ما هو في وقتهم مثلا. ويجوز بيع قفيز من صبره فإذا باع جريبا من ضيعه يعلمان جربانها صح اذا باع اسهم من شركه يعلمان اسهمها صح فان باع اسهم من شركه لا يعلم المشتري اسهمها كم هي ما صح لانه يشتري مثلا مئة سهم يظن أنها مئة من ألف له عشر هذه الشركة، فإذا بها مئة السهم هذه من مئة مليون ماذا تكون؟ ما تكون شيء؟ يقول ما أريده، فلا بد أن يكون مبني على العلم بمقدار هذه الأسهم أو هذه الجربان أو هذه المخازن أو هذه الأمتار مثلاً. اشترى الف متر من مليون متر صح لانه اشترى ما له له نسبة منه واحد من مئة مثلا نعم فصل وما لا يختلف اجزاء عرفنا انه في الاشياء المحدده الاشياء المعينة إذا اشترى منها نسبة أو عدد معين لابد أن يعلم المشتري والبائع مقدار هذه الأسهم افرض أن المشتري يعلم البائع ما يدري باع له ألف سهم في شركة كهرباء مثلا يسأل البائع يقال كم اسهم شركة الكهرباء يقول لا أدري ما يصح البيع لأنه قد يجوز فيما بعد يكون عليه غرر هو عليه جهاله يقول مثلا أنا بعت ألف سهم على نية أن أسهم الشركة عشرة آلاف فإذا بها ثلاثة آلاف وأنا بعت ألف يعني عبارة كأني بعت ثلث الشركة ففي هذا غرر علي وما علمت انا ظننت اني بعت عسر الشركه فاذا بيه بعت ثلثه شركة وثلثه شركه ما ارضى ان يكون بهذه القيمه وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل إذا حصل اتفاق بيني وبين شخص أن يشتري أرض ثم يملكها ثم يبيعها علي بالاقساط بزيادة عشرين بالمية إذا حصل الاتفاق على هذا فهذا لا يجوز لأنه حصل الاتفاق والبيع على شيء لا يملكه البائع. لكن مثلا إذا قلت لصاحبك أنا لي رغبه في شراء سيارة من نوع كذا وكذا لي رغبه في شراء أرض في محلة كذا في الشارع الفلاني في كذا في حدود مساحة كذا متر إلى آخرة على مع رغبتك فاشترى السياره او اشترى الارض واصبحت في ملكه جاءك وقال نعم انا عندي الارض الذي تريد واتفقت واياه على شرائها بالتقسيط فلا باس بذلك او اشتريت السياره منه بالتقسيط فلا باس بذلك هذا صحيح لانك اشتريت منه ما يملك لكن أكثر معاملات الناس اليوم في خاصة في موضوع الاقساط ومعاملاتهم مع البنوك أو المؤسسات أو غيرها أكثرها غير صحيح وإنما هي حيلة إلى الربا والعياذ بالله يقول له مثلا اذهب وانظر في المعارض السيارة التي تناسبك خذها وتعلم منها نتفق وعياك. ذهب وناظر السياره وقال وجدت السياره الفلانيه في المحل الفلاني وهي تناسبني وذكروها بخمسين ألف قال نعم حنا نبيعها عليك الان بخمس وخمسين ألف مقسطه وخذ هذه الخمسين الف راح ادفعها لهم وخذ السياره هذا لا يجوز وحرام لأن هؤلاء باعوا عليك سيارة لا يملكونها وليست عندهم وإنما عطوك شيك بخمسين ألف وسجلوا عليك بدل الشيك هذا خمس خمسين ألف وهذا ربا الجاهليه فالواجب على المسلم أن لا يشتري السلعة إلا إذا كانت مملوكة لبائعها واذا أرادوا التصحيح والسير على النهج الصحيح فليس في هذا مشقه ترسل المؤسسه او الشركه مندوبهم الى المكان الذي فيه الحاجه ويشتريها فاذا اشتراها ودفع قيمتها وسلمها احضروها وباعوها على صاحبهم بالتقسيط هذا لا باس به يعني ما بين الصحيح والفاسد إلا إجراء بسيط اتباعا لما شرع الله والله جل وعلا تعبدنا في البيع والشراء كما تعبدنا في الصلاة والزكاة والصيام والحج فلا يجوز للمسلم أن يتعامل المعاملات الربوية ثم يقول أنا محافظ أصلي وأصوم المتعامل بالربا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا والبيع سواء كان نقدا أو مؤجلا أو مقسطا لا بأس بهذا لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومن المعلوم أن المبيع إلى أجل لا تكون قيمته مثل المبيع حالا فيقول لك مثلا هذه السيارة بخمسين ألف نقدا وبخمس وخمسين ألف مثلا مقسط على كذا لا بأس لكن لا تتفرقا حتى تتفقا على الشيء الذي تريدانه ولا تاخذ السيارة على أساس أنه كذا أو كذا هذا لا يجوز وإنما تأخذها على شيء حصل عليه الاتفاق ويجوز أن يكون البيع بأجل بقيمة أغلى من البيع بقيمة حاضرة ففرق بين أن بيع الشركة أو المؤسسة سلعة لا تملكها وإنما فوضت المشتري يذهب يأخذها قالوا له ماذا أعجبتك السيارة التي في المكان الفلاني بخمسين ألف ما يهمهم خمسين أو ستين أو كذا لأنهم لهم يضيفون نسبة على هذه القيمة قالوا خذها خذ هذه خمسين ألف ونبيع عليك الآن بخمس خمسين ألف هذا لا يجوز وإنما يذهب من دوبهم ويشتري السيارة وتكون في ملكهم ثم يبيعونها عليك يقول السائل هل الصلاة في الساحات أفضل إذا كنت سأدرك الصلاة من أولها أم أدخل إلى داخل الحرم وقد تفوتني ركعة لا يا أخي ما ينبغي للانسان أن يصلي في الساحات إلا إذا اتصلت الصفوف إذا اتصلت الصفوف فالحمد لله الساحات حكمها حكم الحرم وحكمها حكم المساجد لأنها اتصلت لكن الصفوف حول الكعبة والمرء يصلي في الساحات بينه وبين الكعبة وبينه وبين الصفوف أكثر من مئة متر ما يجوز هذا لأن الصفوف متقطعة وإن صحت الصلاة ما دام أنه يرى الجماعة ويرى المامومين لكن ما ينبغي أن تكون الصفوف متقطعة هل الحسنات والسيئات مضاعفة في الحرم ورد مضاعفة الصلاة أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه وقد قرر كثير من العلماء رحمهم الله أن المراد في المسجد الحرام مكة أي أن الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة ما دامت داخل الحرم واستدلوا على هذا بأدلة من ذلك أن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به لم يكن داخل المسجد وإنما هو خارجه وقول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الضمير يعود إلى المسجد الحرام وإرادة الإلحاد بمكة متوعد عليها وليس المقصود الإلحاد داخل المسجد الحرام وإنما هو في مكة كلها إكراما واحتراما وإظهارا لمنزله مكة وتعظيما لبيت الله الحرام ومن الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لمكة في حجة الوداع وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجه وطاف عليه الصلاة والسلام وسأى ثم خرج إلى الأبطح فصار يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم هناك فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة في المسجد هنا بمئة ألف صلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اصحابه أصحابه من مئة الف إلى واحدة وإنما الظاهر والله أعلم أن الصلاة في المسجد في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله ثم هل يصح أن نقول إن الصلاة في هذا المسجد شرفه الله مثل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة لا لا شك أن الصلاة في هذه البقعة أفضل ولكن تلك مضاعفة إن شاء الله كما هي مضاعفة هنا لكن هذا أفضل ثم هل بقية الأعمال مضاعفة مثل مضاعفة الصلاة قولان للعلماء رحمهم الله وأما السيئات فهي ليست مضاعفة من حيث العدد ما يقال من عمل سيئة بمكة بمئة سيئة في غيرها لا وإنما قد تكون عقوبه السيئة في مكة أعظم فالمرء إذا عصى الله بجوال بيته وفي حرمه ليس كمن عصى الله في أقاصي الدنيا والذي يقع في المعصية أو في الكبيرة بجوار بيت الله ليس كمن يقع في المعصية او الكبيرة في مكان بعيد لان هذا استخفاف بحرمة بيت الله فالسيئه تكون مضاعفة لا من حيث العدد وانما من حيث الكمية العظم عقوبة سيئة في مكة اشد وافضع من عقوبة سيئة في مكان بعيد عمكة يقول اشتريت شقة ودفعت من قيمتها وبقي علي اقساط من قيمتها هل الزكاة في هذه على هذه الشقة على القيمة كاملة وإلا ما كنت دفعتها أم على الاقساط التي دفعتها فقط والزكاة في المساكن التي هي معدة للسكن أو معدة للتأجير هذه لا زكاة فيها اطلاقا الشقة اذا اشتريتها من اجل ان تسكنها او من اجل ان تؤجرها هذه لا زكاة فيها بخلاف ما اذا اشتريتها من اجل الربح والمكسب اشتريتها او اشتريت قطعة هذه الارض بكذا على ان تأمل ان تبيعها غدا او بعد غد او بعد شهر بكذا هذه فيها زكاة لأنها تعتبر عروض التجارة والزكاة في هذه على ما لك فيها بعد خصم ما أنت مطلوب من قيمتها وهذا الذي يقول اشترينا قطعة أرض من أجل أن نجعلها استراحة ثم إني رغبت في بيعها